إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادِ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ عالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَالسَّارِحُ بِالنَّهَارِ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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُعَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَا فتشابه الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْمَارِ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا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 ونفع الناس فِي في الأرض كذلك يضيب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض لو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن مُعَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ لا تعدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون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 نِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَسْنُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قل 126. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا 127. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس, لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى, حتى يأتي وعد الله لَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلًا مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها 119. والذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما وكذلك انزلناه حكمًا عربيًا ولعن اتبعته هواه بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 يدهم او نتوفى انك او نتوفى انك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الامر طنا قصما من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَادِمَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْمُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مرسلا